هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق، بالهداوة على, على الدين كله، ولو كره يا أيها الذين آمنوا. كثيراً من الأحبار ورهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكلون الذهب والفضة ولا ي يُقِنُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكرزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها بعثة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين